حاخام يتسلل كالحية أكمل المجاهدون حفر خندقهم ثم وصلت الأخبار بأن جيوش الأحزاب المرعبة قد حطت وعسكرت قبيل المدينة نزل جيش قريش الكبير برومة وعسكر جيش غطفان الهائل بجانب أحد وتفرقت يهود وبقية الوثنيين هنا وهناك أغلقت كل الطرق وتم اكتساح كل البلدات المسلمة خارج المدينة التي شهدت حركة نزوح داخلية للمسلمين هربا من الفوضى التي أحدثها الوثنيون وبدأت المباحثات بين القيادات الوثنية واليهودية كانت قيادات مزهوة بجيوشها وأسلحتها وكلها ثقة من سحق الدولة الإسلامية في سويعات ولم يبق سوى الدور اليهودي الأهم بالداخل دور بني قريضة الذين خانوا الدولة الإسلامية مرتين لكن يبدو أنهم ما زالوا متمسكين بمعاهدتهم مع القائد صلى الله عليه وسلم فلم تصل منهم إشارات أو رسائل تدل على خيانتهم الثالثة شعر الأحزاب بأهمية دور بني قريضة في هذه المعركة الحاسمة فهم من سيساهم في انهيار الدولة الإسلامية ويعجل بسقوطها من الداخل تطوع الحاخام الخائن حيي بن أخطب للأحزاب بمهمة إقناع قريضة تسلل كالحية بين النخيل والجبال متخفياً عن أعين المسلمين فهو من أعلم الناس بالطرق الملتوية نحو قريضة مشى حتى وصل حصنهم طرق باب الحصن وصاح بحراسه فنظروا إليه فعرفوه وفزعوا من مجيئه ولم يفتحوا له اتجه الحرس إلى قائدهم الحاخام كعب بن أسد الذي وقع معاهدة الصلح مع الدولة الإسلامية فأخبروه ففزع وتشاءم من مجيء بن أخطب فأمرهم بإغلاق الأبواب وعدم السماح له بالدخول ظل حيي يرفع صوته ينادي كعب ابن أسد ويقول ويحك يا كعب افتح لي حتى أدخل عليك فلم يجد كعب بدا من طرده بنفسه فنهض وهتف ويحك يا حيي إنك امرء مشؤوم وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به إني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء وقد وادعني موادعه فدعني وارجع عني أدرك حيي أن مهمته فاشلة لكنه لم ييأس فأدخل عنصر الاستفزاز قائلا والله إن أغلقت دوني إلا عن خشيتك أن آكل معك شعرك عب بالإهانة فأخذته العزة بالذنب وأمرهم بفتح الباب له فتسللت الحية وغرزت أنيابها في ذلك الحصن الآمن وأفرغت فيه بقايا سمها